جولة أسبوعية جديدة على أخبار محافظة طرطوس كما وردت في صحفنا المحلية نبدأها بالعناوين إجراءات لمعالجة أزمة النقل في طرطوس ولكن خريجو الاقتصاد المنزلي يطالبون بفرص عمل في الجهات العامة تشجيع صناعات تناسب خصوصية محافظة طرطوس مشروع جر مياه ينهي معاناة عمرها 30 عاماً في جورة الحصان في طرطوس أهالي طرطوس ينتظرون رد وزارة الإدارة المحلية حول شروط البيت الزراعي في الوطن نقرأ إجراءات لمعالجة أزمة النقل في ترطوس ولكن ما زالت أزمة نقل الركاب في محافظة طرطوس ترخي بظلالها على المواطن الذي يعاني الكثير في تنقلاته بين قريته وأي مدينة يقصدها وتصل ذروة المعاناة في الفترتين الصباحية حيث يتوجه العاملون والمواطنون إلى مراكز عملهم أو إلى أماكن قضاء حاجياتهم في المدن وفترة ما بعد الظهر عندما يعودون إلى قراهم. هذا إضافة لخضوع المواطنين لابتزاز أصحاب الميكروباصات والتكاسي بعد الظهر والمساء. حيث لا توجد وصائد نقل مناوبة بين مدينة مركز المحافظة ومراكز المناطق كما كان الأمر في السابق هذه الأزمة المستمرة طرحت من قبل الوطن عدة مرات كما طرحت في الاجتماعات الشعبية والرسمية وكان الوعد دائما أن المعالجة ستتم فهل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها الوصول إلى المعالجة المطلوبة؟ ردا على هذا السؤال مدير نقل ترطوس مقرر لجنة تنظيم نقل الركاب في المحافظة محمد يونس بين أن اللجنة تتابع بإشراف مباشر من المحافظ عمل الميكروباصات المسجلة في المحافظة وتوزيعها على الخطوط بين المراكز والمناطق والأرياف وإلزام هذه الميكروباصات بالعمل على خطوط سيرها وقد اتخذت اللجنة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها انتظام عمل الميكروباصات على الخطوط وعودة المتسرب منها إلى العمل إضافة إلى حصر العدد العامل الفعلي على كل خط ومعرفة العدد المتسرب وأسباب التسرب بغية إلزامه بالعمل ومخاطبة مجالس المدن والبلديات للوقوف على واقع النقل فيها وموافاة لجنة تنظيم نقل الركاب بالحاجة الفعلية من الميكروباسات ليصار إلى رفض هذه المدن والبلديات والبلدات بحاجتها الفعلية لكن رغم هذه الإجراءات المهمة ما زالت الأزمة قائمة والمعاناة مستمرة ومن ثم لابد من المتابعة الجادة لوضعها موضع التنفيذ واستكمالها بإجراءات أخرى من شأنها معالجة هذه الأزمة معالجة جذرية ونبقى في صحيفة الوطن التي نشرت مقال تحت عنوان خريجو الاقتصاد المنزلي يطالبون بفرص عمل في الجهات العامة. اشتكى عدد من خريجي الاقتصاد المنزلي للوطن عدم إدراج اختصاصهم في مسابقات وزارة التربية التي أعلنت عنها في الوقت الذي تم الإعلان عن مسابقة لخريجي كلية التربية في الجامعات السورية والمعاهد التقنية اقتصاد منزلي علما أنه في عام 2012 وجه رئيس الحكومة وزارات الدولة ومؤسساتها بلحظ شهادة كلية التربية اختصاص اقتصاد منزلي في المسابقات المعلن عنها بغية تأمين فرص عمل لخريجي الكريجي الليه ويضيف الخريجون إنهم درسوا الفرع المذكور لمدة خمس سنوات بعد المرحلة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية المهنية النسوية وفق خطة درسية متميزة مشيرين إلى أنه من الضروري والمناسب تأمين فرص عمل لهم في جميع الوزارات والجهات العامة استنادا إلى قانون العمل الأساسي يبقى السؤال طالما تم إحداث هذا الاختصاص بناء على طلب عدد من الوزارات وطالما أن رئيس مجلس الوزراء طلب لحظ شهر في المسابقات العامة التي يتم الإعلان عنها من هذه الوزارة أو تلك لماذا كل هذا التجاهل لخريجيه المؤهلين سؤال نضعه برسم الحكومة صحيفة تشرين نشرت مقال بقلم نديم معلّة تحت عنوان تشجيع صناعات تناسب خصوصية محافظة طرطوس. ينتظر صناعي طرطوس استكمال إنجاز المناطق الصناعية في المدن الرئيسية في المحافظة كخطوة مهمة نحو تنمية القطاع الصناعي وتجاوز معوقات الترخيص الذي لا يراعي خصوصية المحافظة المتمثلة بشكل خاص بالحيازات الصغيرة وتصنيف الأراضي الزراعية. وأكد المهندس عمار علي مدير صناعة طرطوس أهمية. إنجاز هذه المناطق الصناعية والحرفية بالسرعة القصوى ورأى علي ضرورة التركيز على المشاريع الصناعية والحرفية التي تناسب طبيعة المحافظة بالتعاون مع الوحدات الإدارية كتربية وتعليم الأسماك والصيانة وإصلاح السفن إضافة للصناعات الغذائية كالألبان والأجبان وعصائر ومكثفات الحمضيات والكنسروة والصابون وتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية وتكرير وتعبئة زيت الزيتون والصناعات الفخارية والخشبية التقليدية أيضا في صحيفة تشرين نقرأ مشروع جرمياه ينهي معاناة عمرها ثلاثين عاما في جورة الحصان في طرطوس بين المدير العام لمؤسسة مياه ترطوس المهندس نزار جبور أن المؤسسة تعمل على تنفيذ مشروع خط جر القمصية لدعم قطاع جورة الحصان ناحية القمصية وقرها والمكون من ثلاث محطات ضخ وأربعة خزانات أرضية وعالية حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي واحد مليار ليرة ما سينهي معاناة قطاع مشروع جورة الحصان التي تجاوزت ثلاثين عاما ومن المقرر وضع هذا الخط ومحطاته في استثمار قبل نهاية صيف 2018 وبذلك ينتهي ثاني أكبر وآخر قطاع يعاني نقص مياه الشرب في المحافظة بعد القدموس التي انتهت معاناتها بعد تشغيل خط الجر الثاني وتحسن وضع الطاقة ولفت جبور إلى أن هناك خطط استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد تسعى المؤسسة لإنجازها كمشروع الدفق الغربي وهو مشروع استراتيجي جوهره استثمار المياه تحت البحرية قبل دخولها إلى البحر من خلال حفر آبار على مجاريها الغزيرة في البر على ساحل المحافظة ومن ثم ضخها مستقبلاً باتجاه الشرق وإلى صحيفة البعث نقرأ فيها أهالي ترطوس ينتظرون رد وزارة الإدارة المحلية حول شروط البيت الزراعي لم يتغير واقع الحال في ترطوس فيما يخص تعديل الشروط الخاصة ببناء البيت الزراعي حيث لم ترد أي إجابات من وزارة الإدارة المحلية والبيئة على كتاب المحافظة الصادر العام الفائد لتخفيف الشروط النظمة لبناء البيت الزراعي نظرا لصغر الحيازات الزراعية في المحافظة وتبعثر الملكية وضعف المساحات بسبب توارث العقارات من الآباء إلى الأدنى ولكثرة الشكاوى التي ترد إلى المحافظة بهذا الخصوص ومطالبة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين. والمخطوفين والمواطنين بشكل عام وبسبب بعض العوائق التي تعترض عمل لجنة ترخيص البيت الزراعي في طرطوس وأزمة السكن وارتفاع سعر العقارات وتشجيعا للسكن في ريف المحافظة وتخفيف الضغط السكني في المدينة وبهدف ربط الفلاح في أرضه وزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية في المحافظة اقترحت لجنة ترخيص البيت الزراعي مقترحات عديدة بانتظار الأخذ بها بما يحقق مصالح وحاجات الكثير من المزارعين خصوصا وأبناء المحافظة عموما فامتلاك المواطن لقطعة أرض أمر هام وضروري لكن امتلاكه لمسكن جانب أرضه أمر في غاية الأهمية حيث يكسب العمل أهمية خاصة وكبيرة لما يوفره من وقت وجهد وبما يحققه من عائد مادي ومنفع أسرية ومجتمعية فهل سينتظر المزارعون سنة أخرى لتعديل الشروط أم ستتجاوب وزارة الإدارة المحلية مع مطالبهم وذلك تحقيقا لمصلحتهم أولا ولعموم المواطنين تاليا؟